وَإذََّ رَقَنابِكُم البَحرَ فَأَلْ جَنَكُمْ وَأَْرَقَنَا آلَ فِي العوونَ وَأَن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 فَتُوبوا الى بارئكم فقاتلوا انفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وَإِذ قُْلتُم يياامُثَلَ نُؤ فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة مِنَ لَ حََّانَ رَ اللهَّه جَهْرَةَ فَأَخَلَتْكُمُ الصاعِقَ فَأَخَلَتكُمُ الصاعِقَةُ وَأَن تُمْ تَبُرُون ثمَُّ بَعثْناَاكُمْ م بَعِْ مَوْوتِكُمْ عََّكُم